مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن قال ابن أبي مليك صاحبت صحب ابن عباس رضي الله عنهما في السفر فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب إلى آخر فقرات هذه الحلقة فقرة صغار القراء واخترنا لكم فيها تلاوة من سورة الكهف بصوت القارئ يوسف كالو علي الدين قارئ صغير عذب الصوت كان يحفظ في اليوم صفحتين مع صغر سنه نال استحسان القائمين على مسجد الإمام البخاري بجدة فأما المصلين في صلاة التراويح والذين دعوه بعدها لإصدار شريط خاص به فقام بإصدار تسجيل خاص بصوته احتوى على جزء عم بعت منه آلاف النسخ ثم سجل له مصحف كامل سيقرأ علينا من سورة الكهف وهذه السورة تناولت قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وهي قصة التواضع في سبيل العلم وما جرى من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها عبده الصالح الخضر ولم يعرفها موسى عليه السلام وهو ما جرى معهما في السفينة وحادثة قتل الغلام وبناء الجدار ثم تناولت ثم تناولت ذي القرنين وبين الله تعالى فيها جانبا من النعم التي انعم الله التي انعم بها عليه ومن الاعمال العظيمه التي مكنه الله سبحانه وتعالى من القيام بها ورحلاته إلى الغرب والشرق وبنائه السد في وجه أجوج ومأجوج وترتبط القصة بالعقيدة والإيمان كالقصص التي سبقتها ثم ختمت السورة الكريمة ببيان ما أعده الله سبحانه للكافرين من سوء العذاب وما أعده للمؤمنين من جزيل الثواب وبيان مظاهر قدرته عز وجل التي توجب على كل عاقل أن يخلص له العبادة والطاعة إذن من سورة الكهف من الآية الستين إلى نهايتها سيقرأ القارئ يوسف كالو ضمن فقرة صغار القراء. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا غال موسى فتاه لا أبرح حتى. ورغم اجتماع البحرين أو حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسياح تهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا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 وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منك ذکره صراخ فانطلق حتى اذا لقيام لا من فقتل قال قتل نفسه زكيا بغير نفس بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطاما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا Oh, سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرف في فيهم <تصفيق> قال سنخول له من امرنا يسرى ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطل الشمس وجدها تقلو على ثم أتبع سببا حتى أَعَلَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّةٌ قَالَ مَا مَكَنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُنِي بِقُوَّةٍ أَجَعَلْ بَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ أَجَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا أَتُونِي زبر الْحَدِيدِ حَتَّى اذا ساوى بين الصدفين قال فخوخ حتى في صف الصور فجمعناهم جمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وسنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا كلمات ربي ولو جئنا انصتنا وياكم إلى تلاوة من سورة الكهف بصوت القارئ الناشئ يوسف كالو ضمن فقرة صغار القراء مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلوم مع القرآن.